時点でka وَأَنذِرْ قَوْمَكَ إِنَّكُمْ رَسُولٌ بَشِيرٌ مُّبَشِّرٌ ثُمَّ إِنَّكَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأرض اتَغُنُّ أَن يُقْتَلُوا أَم يُصْلَبُوا أَم تُقَطَّعَ أَيْدِيهِم أَوْ تُقَطَّعَ أيديهم ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ مُّضِيعٌ إِنَّ رحيم <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> bye, -bye. لَهُ أَنْ مَّا لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَلَكُ مَنْ قُلِيَ تَدُبُّ بِهِ